لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا ما يحبسه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 ولَئِنْ أذَقْنَهُنَّ عَمَلَ أَبَعَدَ ضَرَّ أَمَسَّتْهُ لَا ذَهَبَ بِسَيِّئَةٍ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ غُفْرَةٌ وَأَدْرُ كَبِيلٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَظَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ دَاءَ مَعَهُ مَلَكٍ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ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 فَإِلَّا مَنْ يَسْتَدِيبُ لَكُمْ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَّا هُوَ وَفَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَفِي إلَيْهِمْ أَعْمَالٌ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامُهُ وَرَحْمَتُهُ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ نَارَ مَوْعِدِهِ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ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 فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا عَلَيْهِ عليه مالا إن أدري إلا على الله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 قل إن افتريته فعليه إدرامي وأنا بريء مما تدرمون وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 حتى إذا داء أمرنا وفارت أنورق النحمل فيها من كل زودين اثنين وأهلك إلا من سبق إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْدٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ بِنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَي يَرْكَمْ مَعَنَا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 وقيل يا ارضي بلعي ماءك ويا سماء اقلي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مدرمين. قالوا يا هود ما دئتنا ببينت وما نحن بتلك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن قولوا إلا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 إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حفيظٌ وَلَمَّا دَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل دبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة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 هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مديب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرضوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب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 فَلَمَّا رَأَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْدَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوْفَ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 قالوا أتعدبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وداءته البشرى يجادلنا في قوم لوف إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنيبْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ دَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ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 فلما جاء أمرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل موضود مسومتا عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مَا لَكُمْ من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آبائنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا الحليم الرشيد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 وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَلَدٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنا راكفين ضعيف ولولا رهظك ولولا رهظك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ مِنَ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْهُ بِمَا يُجَادِلُ مَعِي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 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا لما داء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة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 فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أندينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّهَا نَمَّا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَدْمَعِينَ وَكُلَّنَا قَصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَبْيَارُ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَدَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتُمْ تَغْرُوْنَ إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ